جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَدْخُلُهَا الْمَنَاجِيُّ مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ أخبارها بأن ربك أوحى لها فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والناجيات برحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إذن وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور